بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد فلأزل حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهد الحرام ختال فيه قل ختال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت, أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها شوف نسخة تانية يا شيخ نسخة المعك يا شيخ على تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها وهذا إنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فانه يجوز في الاشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام وهذا الصواب وان الايه ليست منسوخه بل نقول هذه او القتال في الاشهر الحرم انما هو خاص بقتال الدفع اما قتال الطلب والابتداء فانه يمنع ويحرم في الاشهر الحرم بمزيه هذه الاشهر حيث إذن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المسكين كافة كما يقاتلونكم كافة وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن شرحان القتال فيه قل القتال فيه كبير وصدوا عن سبيله وكفر بي والمسجد الحرام ويخرجوا اليه منه اكبر عند الله فهذا إنما يكون إذا حصل اعتداء إذا حصل اعتداء من الاعداء فاننا لا نقول والله احنا فلم تنع عن رد هذا الاعتداء بدعوى اننا في الاشهر الحرم لا وانما نرد هذا الاعتداء ولو كان في الاشهر الحرم لان المفسده هنا اعظم من المفسده التي تكون أو من المصلحه التي تكون في كف القتال في هذه الاشهر الحرم زي القتال في المسجد الحرام. فالمسجد الحرام من دخله كان امنا ولا ينبغي أن يقع في القتال. لكن لو حصل أن تم اعتداء في المسجد الحرام ماذا نصنع؟ نترك المفسدين يتمكنون من المسجد الحرام أو نقاتلهم في المسجد الحرام؟ نقاتلهم في المسجد الحرام. نعم. ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسريعة عبد الله بن جحش. وقتلهم عمرو بن الحضرمي واخذهم امواله وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب عيرهم المشركون بالقتال بالاشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين اذ فيهم من القبائح ما بعضه اعظم مما عيروا به المسلمين قال تعالى في بيان فيهم وصد عن سبيل الله يعني أنتم تعيرون المسلمين بالقتال في الأشهر الحرم وأنتم عندكم طوام أكبر من هذا وهذا دائما من لسان الحسود الحاقب أنه يكون عند من الآفات أضعاف ما يعير به الآخر ولا يرجع الأمر إلى نفسه واللوم إلى نفسه أولا لأنه أحق بذلك ولكن ما ان يجد فرصة يعير بها الآخر يقول مثلا أنت مثلا فلان هذا الشيخ مثلا هذا الشيخ مثلا وليكن مثلا يعني تستفتي المرأة في الشارع ويقف يفتيها كيف يكلم المرأة كيف يكلم النساء وهو نفسه على علاقات قد تصل إلى الزنا فعلى تلوم هذا وهذا قد يكون الحاجة، فأن تلقاه مرأة انه غاض بصرة تستفي في المسألة، لا إشكال في ذلك، لكن أنت واقع في في أشياء كثيرة جدا، نعم، ولهذا قد يلوم الناس، يعني الدعاء او العلماء أو كذا، قد يلومونهم إذا طلبوا حقهم، وهم لا يلومون أنفسهم في تمتعهم بالباط. يعني هو على الباطن مش مشكله او قد تكون اللفظه عاديه تخرج من العالم او من الداعيه عاديه فيلومونهم لا يخرج هذه اللفظه مثلا وهم يقعون في الفاظ وفي قبيح فهؤلاء المشركون لاموا الصحابه لما حصلوا القتال في اشهر الحروب طيب وانتم عندكم أي, أي حرم عندكم؟ أي حرم عندكم؟ وأي حرمات تعظمونها؟ نعم وصد عن سبيل الله أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله هذه أعظم هذه أعظم الصد عن سبيل الله ولا القتال في الأشخاص الحرم لمن تعظموا يعني هو الحرمات نعم وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ربهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاس في الشر فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة نعم نعم هم عماره على الحقيقة لأنهم يعمرونه بالتوحيد ومنابذة الشرك فمن الأحق بالبيت الحرام الواحد أو المشرك المشرك الذي وضع حوله الاصنام المتعددة ودعاها من دون الله أو الموحد الذي يفرد ربه سبحانه وتعالى بتألهه وذكره وطوافه قال سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم فاخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلم في تعييرهم المؤمنين وهذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين فمن الذي تولى الدفاع عن عباده عن, عن المؤمنين الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا نعم. ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما امكنهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا الوصف عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن ذينهم وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ألفوا الجمعيات ونشروا الدعاه وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الامم الى دينهم وادخالهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم هذا هو سر قتال الاعداء لنا ولهذا وان وجدت اطماع اقتصاديه او سياسيه او غير ذلك فهي اطماع بالنسبه للطمع الاكبر شيء بسيط وإنما الطمع الأكبر أن يرد المسلمين عن دينه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه عن دينكم إن استطاع من الذي يخبر بذلك الله رب العالمين يعني مسألة ليست الموضوع للبحث ويقول لا يا اخي ازاي لا دول، لا علاقة في لهم في حربين بالدين إنما هي أطماع سياسية يبحثون عن فلان أو إلا أو يريدون السيطرة على المياه وعلى البترول وعلى الخيارات نقول حتى ولو كانت هذه أطماع فهي أطماع بها على الأطراب من أجل أن يرجعوا عن دينهم كما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم يبقى الغرض الأسمى لهؤلاء الغرض الأساسي عند هؤلاء في قتال المسلمين الدين ولهذا كل حرب تقع بين المسلمين وبين اعدائهم في الحقيقه هي حرب دين والتعبير عن هذه الحرب بغير هذا احاله للغرض الذي من اجل وقعت المعركه عن معناها الحقيقي الى معنى اخر ولهذا الذين يقولون ان الحرب مع اليهود ليست حرب عقيده انما هي حرب ارض هؤلاء مغرورون فالحرب حرب عقيده حرب عقيدة والارض تبع والارض تمتث من اجل هذه العقيدة والاسلحة تبذل من اجل هذه العقيدة والاموال تُعطى من اجل هذه العقيدة فالحرب مع هؤلاء ليست الى حرب مع عقيدة ليست الى حرب دين ولو اراد من اراد ان يحول هذه الديرة وهذا الصراع عن غيره ماذا يفعل المسلمون يعني ماذا فعل المسلمون حتى يستحقوا بذلك ما تأليب العالم عليهم. فالحرب حرب دين. هذا هو التشخيص والتوصيف في أي معركة تدور بين المسلمين وبين غيرهم. ولهذا لما دخل الصليبيون إلى أراضي المسلمين ودخل اليهود قديما إلى فلسطين قالوا ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. وهم يركزون على هذه المعاني عندهم ولنشئهم ولهذا لا يرعون في المسلمين إلا نوالأذمة أما نحن فقد غاب هذا الهدف عنا واجعلنا الحرب بيننا وبينهم إنما يحرب من أجل الأرض عروبة وطنية ولهذا تجد المؤتمرات تندد بهذا يا عرب العروبة الوطنية القومية إلى غير ذلك وطالما نحن نرفع هذه المعاني فلن يحصل نصر ابدا على الاطلاق إنما لو عبئت الأمة تعبئه شرعية دينيه ليكون اللقاء لقاء دينيا حرب عقيده حرب حفاظ على هذا الدين حرب من اجل هذا الدين حينئذ سيحصل النصر ان شاء الله تبارك وتعالى نعم ولكن المرضو... والتعبير لا يزالون دال على الاستمرار يعني مش يتوقف هذا الهدف واحد يقول يا عم لا الدوله ديت ما عندهاش الاهداف ديت انت بس لا والله ما يحرك العالم الى هذا الأمر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين ان استطاعوا نعم ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالاسلام واختار لهم دينه القيم وأشمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به اتم قيام وان يخذل كل من اراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم نعم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المرجو من الله سبحانه وتعالى ليحصل النصر والعاقبه للمؤمنين بإذن الله نعم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينثقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كاثرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ودلت الآية بمسهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تعليق الحكم في الاثر من الخزي والعذاب إنما هو على الموت على الرد أما من ارتد ثم عاد عادت إليه أعماله على الصحيح ولهذا مسألة رجل حج حجة الإسلام وبعدها بخمس سنين ارتد ثم عاد بعد سنتين هل يحج مرة ثانية؟ أم تجزئ الحجة الأولى إن قلنا بأن عمل إنما حبط بردته الأولى ولا يعود لي أبدا قلنا بأن عليه الحج وإذا قلنا بأن تعليق ذلك إنما هو على الموت على الكفر وعلى الردة وأن من عاد عاد إليه عمل قلنا لا يلزمه ذلك وعليه فإنه لا يلزمه ذلك وحجته الأولى حجة صحيحة وبما في ذلك الصحبة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة أن الصحابية الذي اجتمع وحده هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك أنه لو ارتد بعد موت النبي ثم عاد فإن الصحبة تعود إليه على الصحيح تعود إليه الصحبة لأن الصحبة عمل كبقية الأعمال وقد اشترط الله سبحانه وتعالى لحبوط الأعمال حبوطا لا رجعة فيه أن يموت الإنسان على ذلك فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر بدقله فيموت وهو, وهو كافر فأولئك حبثت أعمله فذلك الآية بمفهومها على أن من عاد عاد إلي عمله من عاد عاد وهذا أيضا فيه ليان أنه من نطق بالشهادتين فانه لا يسلم إلا إذا سليما مما يناقض الشهادتين ولكن إذا أتى بناقض فإنه لا ينفع النطق بالشهادتين وشرط في قبول الشهادتين منه أن لا يأتي بناقض لهما فإن أتى هو فهو المرتد وليس أن من نطق بالشهادتين كان سالما ولو أتى بأنواع الرد وكان مسلما ولو أتى بانواع الرد لا لو نطق بالشهادتين ثم أتى بناقض يخرج عن الإسلام فإنه يكون مرتدا ولا تنفعه الشهادتان فمن نطق بالشهادتين ثم سب الله ثم سب رسول الله ثم سب دين الله ثم استهزأ بآيات الله ثم ثخرة من عباد الله الصالحين لما يحملونه من شريعة هؤلاء مرتدون والنبي يقول من دد دينه فقتلوه وان سيف الاسلام لو تمكن من رقبته لقتل هذا الذي ارتد اذا ليس النطق بالشهفيه حصانه للمسلم من حل ماله من من من ودمه الا اذا لم يات بناصر فإذا أتى بناقض رفعت الحصانة رفعت الحصانة وقتل فلن يقتل ومات على ذلك فهو مخلد في النار ولو كان قد حفظ القرآن وبين المساجد ولو كان ما كان إذا هذه الردة التي يحاول اعداء الإسلام أو يحاول من تربى على يدي الإسلام أن يرفعها كحكم مرتد من بين المسلمين ويقول لا بمجرد ندخل الشرسين يسلم الإنسان ماله ودمه ويكون في مأمن من هذا ولو فعل ما فعل نقول هذا كلام باطل هذا كلام باطل أليس الذين قرره عز وجل في شأنهم قل بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم كانوا قد أظهروا الاسلام اليس الله سبحانه وتعالى يقول قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم بالكلمة اليس هؤلاء كانوا مسلمين كانوا مسلمين ولكن لما قالوا كلمه الكفر كفروا وارتدوا اذا عندنا رده وهي ان من اتى بناقض من نواقض الاسلام فانه يخرج من الاسلام ولو كان من, من ينطق بالشهادتين لكن هذا لا يكون الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع هذا لا يكون إلا على ألسمة العلماء والقضاء لا أن كل واحد يكثر على هواه ويخرج من الإسلام على هواه ويحكم بالردة على هواه لا وإنما هذا يكون بضوابطه الشرعية يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فقد يتلبس الإنسان بالكفر ولا يكون كافرا وقد يقول الكفر ولا يكون كافرا وقد يفعل الكفرة ولا يكون كافرا هذه مسألة في غاية الأهمية إذا نحن وسط بين طائفتين بين طائفة تقول لا ردة بعد الإسلام ولا يخرج الإنسان من الإسلام طالما منطق بشاشين وبين طائفة تخرج من الإسلام من غير حكم صحيح صائب مبني على القواعد الشرائع الصحيحة من توافر شروط وانتفاء الموانع فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما نعم شاب يحسب الدنيا نعم هذا يوجه إن اصر فهذا مرتد والعياذ بالله نعم لكن لا بد ان يتبين منه فقد يكون قال في وقت اغلاق ما يعيد او او يرود بالدين دين الشخص مسلكه وهو نعم هذا اي رد لا لا لا نعم ان كم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحل العبوديه وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو, الفاضل بين أهل هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل, وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا صرد ولا نفل لا شك نعم لا شك من الايمان هو سبب قبول جميع الاعمال فإذا لم تكن مؤمنا فلا أجر لك في شيء يا واحد أخير الناس من جهة الانفاق واللين وكلمة الحق وكذا ولكنه ليس مؤمنا هل يقبل منه شيء ما يقبل من الإنسان شيء إلا بالإسلام هذا شرح القبول أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم الحزام لما بايع النبي قال له وسأل عن الأعمال التي كان يعملها فيما مضى قال أسلمت على ما سلفت من خير يعني لو لم تفعل هذا خلاص وعمر بن عاص لما بايع النبي على الإسلام قبض يده قال ما حملك على ذلك يا عمر قال أردت أن اشترط قالت أشترث ماذا قال أن يغفر الله لي فقال يا عمر ما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله نعم إن إلا بغير الإسلام لا ينفعل شيء وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضى الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه وهذا المعنى أعمل من الهجرة من بلد إلى بلد فالهجرة أنواع من الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وهذه واجبه على من قدر عليها الا الذين توفاه الملائكه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فالهجره من بلاد الشرك من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام هذه واجبتهم الهجره من بلاد المعاصي التي يخشى الإنسان على نفس الفتنه ولو كانت بلاد إسلام أيضا واجبة هذه هجرة وطن هجرة مألوف من وطن وأهل وخلال وأصدقاء لكنها لما تعارضت مع الدين قيل لها سلام عليك كما قال ابراهيم لابيه لا يقع وطن ولا خلال ولا صداقه أبدا في مقابل رضا الله سبحانه وتعالى او سخطه. ثم الهجرة الثانية وهي الهجره الأعم وهي الهجرة التي تجهب على الإنسان في كل لحظة وفي كل وقت وهي هجرة هجرة إلى الله ورسوله هجرة القلب. الى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الى الله بالتماس محبوباته الى رسول الله بالتماس سنته هجره القلب بإنابته باخلاصه بصدقه بتوجهه هذه الهجره متى تتوقف تتوقف بالموت اما قبل الموت فلا والإنسان لا ينفك عن هذا النوع من الهجره لا ينفك عن هذا النوع ابدا ف ما يعارض رضا الله وما يجلب سخط الله فإن الانسان يتعين عليه أن يهاجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذه الهجرة بمعنى الايه الواسع الشامل انما الهجره من وطن إلى وطن عند مقتضى ذلك هذه هجرة فرعيه عن الهجره الأولى هجرة الوطن هجرة الزوج الزوجه اذا كانت لا تعين الانسان على طاعه الله اذا كانت سببا في معاصي اذا كان سببا في فتنه الانسان في دينه فيهاجر فيهجر الانسان زوجته وتهجر الزوجه زوجها كذلك اذا كان ممن لا يعينها على طاعه الله ممن يوقعها في الفتن في دينها فتطلب الطلاق تبر الإنسان من وليده المشرك وهو أب من أمه المشركة وهي أم من ولده المشرك وهو إبن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم من آخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم لا تنفك عن الهجرة أبدا المسلم لا ينفك عن الهجرة أبدا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقيا الرجل الذي وضع خاتما من ذهب في يدي ماذا قال صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم والقاه بيدي وقال ايعمل احدكم ان يضع في يدي جمره من نار ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابه له خذوا انتفع به قال ما كنت لاخذ شيئا القاه النبي بيدي صلى الله عليه وسلم فهجر المعصيه وهجر ما يذكره بالمعصيه ولو كان أخذه مباحا أن تهاجر المرأة وتهجر مألوفها من الثياب الخريعة المتبرجة وتهاجر إلى الله ورسوله بالتزام حجاب الشرع كل شيء الإنسان هو تاجر يبيع ويشتري فيهجر الغش يهجر الكذب ويقبل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى حقيقه الإنسان لا ينفك عن الهجرة أبدا منذ استقامته على الشريعة لكونه مسلما فإنه يتعين عليه أن يهاجر وأن يهجر ما الفته نفسه من المعاصي وأن يهاجر الى الله ورسوله إلى الله بالتزام أوامره وامتثاله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره أيضا و امتثاله بسنته وهديه، فأنت الآن لو نسألك عن ثيابك القصيرة وعن لحياتك الطويلة وأنت شاب لك أن تتنعم كما يقول الناس بحلق اللحى كبقيه الشباب وباطاله الثياب ولبس الثياب على الوجه وجه الموضة، لكنك تهجر ذلك ليه؟ لأنك مهاجر إلى الله ورسوله مقصود هؤلاء ماذا ومقصود كماذا؟ ولهذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتش ولكن جاء بنونية فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم الهجرة من بلدي من مكة إلى بلد الإسلام المدينة أو غيرها أما وقد صارت بلد إسلام فإنه لا هجرة بعدها من هذه البلد لكن تبقى الهجرة العامة وتبقى الهجرة في المعنى قائمه إلى أن يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى فهو في سيره إلى الله عز وجل لا بد له من هجرة في جميع مراحل عمره بل أقول في جميع أنفاسه التي تخرج منه نعم وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعه الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباده الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام وهو الذي يحصل بالعزه العزة والتمكين لدين الله تبارك وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف التي يحصل بذلك الفكنة العظيمة بارقه السيوف ليست سهله فإذا صبر الإنسان وجاهد لعليك كلمه الله بسيف وسنانه كان جزاؤه أعظم الجزاء ولهذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل في سبيله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل وذلك لما للمجاهد من اجر عظيم وجزاء كبير وهذا الجهاد امر الله تبارك وتعالى باعداد العده له وأعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ولا يحصل عزه المسلمين الا بالجهاد هذا ولا يحصل اذلال للكافرين إلا بهذا الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم اعلنه منذ قوية دولة الإسلام وقدر النبي على الجهاد اعلنه فكم غزواته وكم صريات صلى الله عليه وسلم عاش مجاهدا إلى أن قبض الله سبحانه وتعالى روحه هذا هو الجهاد بالسيف والسنان ونوع آخر من الجهاد لا تتوقف عجلته وهو اوسع دائره من جهاد السيف والسنان الا وهو جهاد الحجه والبيان الجهاد بتبليغ الدعوه الى الافاق والاقطار قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهاد بإبلاغ السنن اعظم من الجهاد بتوجيه السيوف ذلك ان الجهاد بالسيوف يحسنه كل واحد. أما الجهاد بتبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا اتباع الرسل فعلى المسلم أن يوطن نفسه على نوعي الجهاد الجهاد بالسيف والسنان ولا يقلل من شأنه والجهاد بالحجة والبيان ولكل منهما شرطه أما الجهاد بالسيف والسنان فشرطه القدرة والراية واما الجهاد بالحجه والبيان فشرطه البصيره قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فجهاد بالسيف والسنان بغير قدرات ورايه عبث وجهاد بالحجه والبيان بغير علم وبصيره عبث فاذا كنا نتحدث عن الفضل فلا ينبغي أن ننسى الشرط فالفضل بشرط فلو قام الإنسان يصلي ليله أجمع بغير طهارة لا بطلت صلاته بل لو كان عالما بذلك وتعمد ذلك فإن العلماء قد اختلفوا في قفره وهو قائم يصلي لأنه لم يحقق شرط الصلاة فكذلك شرط الدعوة يا الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن على علم على بصيره فهو آثم لأن الداعي إلى الله مبلغ عن الله ولا يتسنى له البلاغ عن الله إلا إذا كان عالما بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان أمران في غاية الأهمية لا ينبغي ان نتحدث عن فضل الجهاد بالسيف والسنان وفضل الجهاد بالحجه والبيان من غير أن ننبه الأمة إلى شرطيهما فالسيف والسنان شرطهما القدرة والراية وأما واما والبيان فشرطه البصيرة نعم هذا الجواب من صلى الله عليه وسلم لما سئل كما جاء في حيث ابن عن افضل الاعمال فقال صلى على عليه وقتها هذا النبي تنوعت اجابته صلى الله عليه وسلم في احاديث ثانيه أخرى لابد ان تضم مع هذا الحديث فتنوعت إجاباته قيل لاختلاف حال السائل وقيل لاختلاف نوع العمل فهناك اعمال تتعلق بالاعتقادات وهناك اعمال تتعلق بالعبادات وهناك اعمال تتعلق بغير ذلك فيكون النبي قد دل على أفضل الاعمال في بابها في نوعها او تختلف اجاباته على حسب السائل فلا تعارض بين هذا فافضل اعمال الصلاه وافضل اعمال الجهاد وافضل اعمال بر الوالدين وافضل اعمال ايمان بالله ورسوله كل هذا افضل اعمال اما يحمل على تنوع حال السائل واما يحمل على تنوع العمل نفسه من جهه نوعه فيكون هذا افضل في هذا النوع وهذا, أفضل في, هذا النوع وهذا أفضل في هذا النوع وهذا افضل في هذا النوع نعم فمن قام بهذه الاعمال الثلاثه على لاوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتفنيلا. يعني فمن آمن وهاجر وجاهز يسر عليه بعد ذلك ان يأتي ببقية الأعمال فإذا قام بالأشق فلا شك أنه سيقوم بما دونه نعم فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة نعم شوف هذا الكلام الثلفي أنا أقول التفسير تفسير السعد رحمه تعالى ما يمرر معنا سلفيا يعني ما انتهى عند هذا الحد وآ من تفسير ما صبق وإنما يدل بقى على المعاني الثلفي فنعم أولاك يرجون رحمة الله أولاك يرجون رحمة الله فبين أن رحمة الله سبحانه وتعالى لها سبب ولهذا دا من الصفات التي تكون بسبب يعني يرحمك الله بسبب كما يرضى الله عنك بسبب كما يغضب الله عليك بسبب فمن كان يرجو رحمة الله فعليه بالقيام بهذه الأسباب أما الرجاء العالي عن الأخذ بالأسباب فهو غرور ولا ينفع العبد غرور فمن كان راجيا كان عاملا ومن كان خائفا كان عاملا فمرجع الخوف والرجاء إلى العمل فما دليل الرجاء وما دليل الخوف العمل ولهذا الذي يقول أن الإنسان قد يكون معه أصل عمل القلب ولا يكون معه شيء من عمل الجوارح مغروف كيف هذا أصلا فمن كان عنده أصل خوف لابد ان يكون عنده أصل عمل ومن كان عنده أصل رجاء لابد ان يكون عنده أصل عمل ومن كان عنده أصل حب لابد أن يكون عنده أصل عمل فهذا الأصل يقابل هذا الأصل ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا اولئك يا رحمه الله إن الذين نطقوا وسكتوا نطقوا واعتقدوا وسكتوا أكرم أعمام ولهذا قال الاجوري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة فانظر رحمك الله هل ذكر الله الإيمان في موضع واحد من مواضع القرآن إلا وقرنه بالعمل فالعمل هو المصدق هو المصدق وهو المبين إذا كان الإنسان في قلبه إيمان أم لا فلا يندغ إنسان أن يطرق كليات هذه النصوص وهذه الشريعة ويأتي إلى نصوص هي من المتشبهات ليعارض بها هذه الكليات إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة واتى الزكاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى الزكاه ولم يخشى إلا الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كل هذا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الايمان بضع وستون شعبة أعلى لا اله الا الله وأدناء مبت الأب عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كل هذا دليل على أن الدعوة لا بد لها من تصديق وأن تصديقها هو العمل فمن كان يرجو لقاء الله فعليه بالإيمان والهجرة والجهات فمن أراد تحقيق الإيمان فعليه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فالتلازم بين هذا وذاك تلازم منزلت عليه الشريعة وإلغاء هذا التلازم إلغاء واهدار لهذا الركن العظيم الذي بيانته الشريعة نعم وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله بمنزله من يرجو وجود الولد بلا نكاح ووجود الغله بلا بذل وسقي ونحو ذلك هل يمكن هذا ترجو ولدا بلا نكاح ترجو بذرا بلا ترجو حصادا بلا بذر لا يمكن ترجو ايمانا بلا عمل مستحيل ترجو رحمه بلا إيمان وجهاد وهجره مستحيل ترجوه جنة بالعمل او أودخل الجنة بما بما إيه كنتم تعملوا بما كنتم تعملوا تدخل الجنة بصلاتك بصيامك بذكاتك بحجك تدخل الجنة بخوفك برجائك بصدقك بإخلاصك تدخل الجنة بشهادتين تدخل الجنة بالإعتقاد من التصديق، تدخل الجنة بكل هذا قول واعتقاد وعمل نعم وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه شوف التركيب شوف الترتيب السلفي يبقى الاول الأول لابد من عمل طيب وبعدين فاذا تيسب بالعمل فعل من عملك لن يدخلك الجنه بحسبه وانما لابد من رحمته اولئك يرجون رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته إذا ندخل العمل بالعمل وندخل جنة بالرحمة والعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله ما عملنا ولولا رحمة الله ما كاف عملنا الجنة لهذا وقف أهل السنة والجماعة مع المعتذلة وقفة عند قوله تعالى بما كنتم تعملون أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الباء هنا بما كنتم أن الباء هنا سببية حتى اللغة تحولت إلى لغة سلفيه حتى اللغة النحو السلفي، اللغة السلفيه لا بد أن تصبغ لغتنا بشرعنا في المعاني التي نريدها شرعا فالباء سببية وأما المعتزله فقالوا إن الباء باء العوض سندخل الجنة بعملنا سندخل الجنة بعملنا ولا يملك ربنا أن يردنا فيجب على الله إثابة المطيع كما يجب على الله عقاب العاصي ما في شيء اسمه شفاعه ولا شيء اسمه أن الإنسان يعمل ولا يدخل الجنة سيدخل العامل وسيحرم العاصي فما في شيء اسمه تحت المشيئة أبد يجب على الله أن يعذب ما في شيء اسمه تحت المشيئة فبما كنتم باء عند المعتذل باء الضلال فيوجبون على الله سبحانه وتعالى ما لم يوجبه الله على نفسه وباء الهدايه عند اهل السنه والجماعه القاضيه بان العمل سبب وليس عوضا وثمنا فليس العمل ثمنا للجنه اذ اقل نعيم الجنه لا يعدله عملك ولو طال عمرك ألف سنه ثم ان العمل من رحمة الله سبحانه وتعالى وصفاء الله عز وجل لك فهدايتك محض فضل واحسان فالباء عند هؤلاء باء الثمن والعوض وعند ال سنه والجماعه باء السبب واذا حققنا السبب فإننا لا ندخل الا برحمه الله فنحن ندخل الجنه برحمه الله التي سببها عملنا ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا أتوا بالسبب اولئك يرجون رحمه الله وسيرحمهم الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا قال والله غفور اي لمن تاب توبه نصوحا رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم دوده وإحسانه كل حي وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها شوف نازال الخط واضح نعم ولولا اقدارهم عليها لم يقدروا عليها شوف فلولا توفيقهم لم يريدوها يريدوا خط تحتها خط ولولا اقدارهم عليها لم يقدروا عليها خد خط تحت يقدروا ولولا احسانه لن يتمها ويقبلها منهم خط تحت اتمام والقبول هذه الكلمات لا تجدها في غير هذا التفسير هذا نرجع به الى ما ذكرناه في باب القدر والله خلقكم وما تعملون كيف خلق الله اعمالنا وهي من كسبنا لان العمل لابد له من ايه هناك لابد له من, إيه؟ من نية؟ وإرادة ومن قدر واستطاع صح؟ يعني توجد الصلاة بإرادة وباستطاع فمن خالق الإرادة ومن معطي الاستطاعة يبقى الله خلقكم وما حيث إن العمل وردعون إلى إرادة و أو نفس الكلمة اللي بقولها هم شفت بقى ما يكون واحد سلف بيفسر سلفي بيشرح نحف سلفي بيشرح وصفق شل... سلفي بيشرح مصطلح حديث سلفي بيبيع جرجير كل هذا لابد له هيصبغ كل هذا بالصبغه الثلفي هبيع جرجير ازاي زي... يبقى قال لم يريدوها لم يريدوها فلولا توفيقه اياهم لم يريدوه واذا طبعا ما اراده يبقى مش هتقى ولولا اقدار عليه لم يقدر عليه فالاراده والقدره والاقدار التوفيق هذه الاراده والاقدار منه سبحانه وتعالى ثم انهم بالاراده فعاله والاستطاعه بقي ايه بقي الاتمام والقبول هنا تكون يكون بإشفانه كل هذا مرجعه الى رحمته بل اعمالهم المذكوره من رحمه الله تبارك وتعالى يبقى شوف التدرج هذا يبقى هدخل جنه بالعمل ولا بالرحمه بالرحمه التي منها الاقدار التي منها الاراده التي منها القبول نعم فله الفضل اولا واخرا يبقى اصبح كلمه بقى هنا اولا واخيرا مش كلمه مشكله من وزي اللي بيها الكلام وخلاص فالله الحمد أولاً بخير لا عرفت اولا أزاي واخيرا أزاي أولاً في التوفيق للعمل بالإرادة والإقدار واخيرا بالقبول شفت بقى كلمة أولاً واخيرا بقى لها معنى دلوقتي بقى لها معنى جميل يبقى آخر الجواب كده وخلاص او فخر الكلام ونختم الكلام وخلاص فالله الحمد لا أولاً لازم نعرف يعني ايه ويعني ايه اولا بالاراده والاقدار والاتمام اخرا بالقبول يبقى لن يدخل أحد الجنه بعمله الذي هو عوض الثمن وانما ندخل برحمته التي منها وجود هذا العمل وهو الذي من بالسبب والمسبب فله الفضل اولا واخيرا وهو الذي من بالسبب عن سبب العمل والمسبب الذي عليه أثر هذا وهو أثر هذا العمل وهو دخول الجنة فلله الحمد وله سبحانه وتعالى الفضل أولا واخرا ولهذا كان أهل الجنة يقولون إيه حينما يدخلون الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله